سيكون السفهاء من الناس ما وَلَهُم عُوقبَلَتِهِم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَمَ وَسَقَلْتَكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل للقبيلة التي كنت عليها إلا لنا علم إلا لنا علم من يتبع الرسول من من على عقبه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 سَوِّلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ غَاوَوْا تُكَذِّبُونَ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ غَاوَوْا بِكُلِّ آيَةٍ مَّاتُوا بِكُفْرِهِمْ وَمَا هُم بِبَالِغِي بتابع قبيلتهم وما بعضهم بتابع قبيلة بعض ولين التبعة أهوائهم من بعد ما جاك من بعد ما جاك من العلم إنك إذا لمن الظالمين